كَلَّا إِذَا بَلَوَةِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاطَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاطَ أخي أختي سوف تذكرون هذا الكلام، ولكن على أي حال هذه إحدى هن كانت في المستشفى فتحدث فتحرك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 ثم أقبضت والله ما رأيتك إلا تعطلت اللون شاحب والبصر خاشع شاخص الأطراف ممددة وإشتفاء ترتعش نبضة سريعة لجهاز المراقبة إذا بنبضات القلب كانت ثمانين اثنين وستين خمسة وأربعين ضغط الدم ينزل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 قلت لا إله إلا الله وإلى باستفاح ترتعش كأن عليها جبل هرس زحذ ترتعش بلا أحرف كررتها ثانية الثالثة ما بقي إلا عدة نبضات فشيت أن تغلق الصعيبة بغير لا إله إلا الله أسرعت عند إذنها يا أقوام ولقنتها في المرة هذه تلقين جزجولي لا إله إلا الله ولا أحرف تخرج لما كررت عليها واشتد النزع وإلى بالبرأة تعالج استخراط الحنجرة تدخل وتخرج وإذا بالنزع استد فما هو الملك ينزع الروح إلا وبدأت أسمع حسرجة وبعض حروف تخرج كررتها لا إله إلا الله سمعت أحرك وقوش متحسرج هل كانت لا اله الا الله لا ولا الذي بيده والروح تمزع والصوت المتعثر في بيت يغني ملحن بقوس متعثر ويدادها تغني بيت حتى لا يدعها تكمل البيت الثاني الا والروح قد خرجت من المستشفى ما تس هل تعرف اخر صفحه في السجل في سجل حياتها اخر صفحه غنت قبل أن تموت في عرض يوم القيامة على الجبار مغنية طبعا لا نعرف هذا المعنى الآن هذه الآن لها قرابة السنة تحت الأرض والله لو تصطر يصي كل يوم وتعبد الأصابع وتبكي الدم أربي أخرجني والله ما أسمع إلا ما يرضيك ولا أرى إلا ما يرضيك وأقوم الليل ما أنام وأطوم النهار حتى أموت هل ترجع وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: شليمان عربي، ونحن عرب، ويا ليتنا نعيش قلوبنا لا بأسماعنا. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام.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 تغوص في الرّمل والبروت الشهوات تحجب كم ثم تقول الدنيا أمن حتى في أمن وبغائر النعمات تعجبك حتى ولا في عيش فيها من ناس في الأحداث تضربه قفيا أخي بباب مطبرة وسل الملحة دعين مركبه قفيا أخي بباب مطبرة وسل الملحة دعين مركبه